119. فلا أكسم بمواقع النجوم 110. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 111. إنه لقرآن كريم 112. في كتاب مكنون لا يمسه 110. تنزيل من رب العالمين 111. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 112. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. 111. فلولا إذا بلغت الحلقوم 112. وأنتم حينئذ تنظرون 113. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 114. فلولا إن كنتم غير 111. ترجعونها إن كنتم صادقين 112. فأما إن كان من المقربين 113. فروح 110. فسلام لك من أصحاب اليمين 111. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم 113. وتصلية جحيم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 117. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 118. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 119. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 117. وإلى الله ترجع الأمور 118. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور 119. آمنوا بالله ورسوله 119. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يستوي منكم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 انقضت باسم نوركم قيل ارجعوا ورائاكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا ورائاكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم إِلَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَابَصْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّقُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ بَلْ يَوْمَ لَا يُخْزَى مِنكُم فَذِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كفروا. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير